بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزة اللمزة الذي جمع يحسب أن ماله أخلذه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك گری ملتی تری انہ سر پیا مدیم Man